إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي لله تعالى فلا محلنا ومن يضرب فلا هادي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريكا وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا وَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِلَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسْتَمِنُوا مَنْ جَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَ قُضَاهَ وَكُولُوا خَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنِي نُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ كَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسبله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بتعة وكل بتعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول اليسير الموسى الملقر بالشريف المرتضى أحد أشهد شعراء العصر العباسي يقول وهو يتفجع على كثرة المصائب التي ألمت به فخاطب نفسه قائلا هذه المصائب ما أبقت لنا أبدا صبرا عليها ولا خَلَّ لَنَا جَلَدًا جَاءَتْ وَلَا هَمَّ فِي الْقَلْبِ وَلَا كَمَدٌ فَلَمْ تَدَعْ فِيهِ إِلَّا الْهَمَّ وَالْكَمَدًا انظر انظر إلى حال الدهر لما أن بنا من كل باب إلى مكروهنا قصدًا وما ارا الصبر لي رايا اساله جمر المصيبه ما ارضى ولا غمد جماعه غير اين الحياه نحن ولكن تعظم المحنه وتتفاقم وتشتد ويشتعل ضرانها متى كانت لحياض الدين وجنابه ماسة حتى ولو كانت منفردة مادامت قد مست حياض الظين والجناب العام للإسلام العظيم صارت متفاقمة حتى ولو كانت مفردة فما الظنُّ إن تتابعت وتوالت وصارت محنًاً وصار الحال كما وصف أبو الطيب المتنبِّه تتابع المحن والمصائب فوق رأسه فقال لأي صروف الدهر فيه نعاتب وأي من المصائب بوكره مطالب مصائب شتى جمعت في مصيبة ولم يكفها حتى قفتها المصائب مصيبة لم يكفها أنها مصيبة في ذاتها لم تكتفي بهذا وإنما جاءت في قفاها مصيبة مصائب شتى جمعت في مصيبة ولم يكفيها حتى قفتها المصائب فتعظم المهنة وتشتذ إذا كانت ماسة لحياظ الدين وتعظم وتشتذ على الإطفاء إذا كان هذا المساس في جناب الدين وحياظه من أهله وبهم فتصير المعنة أشد وأعظم إذا أقبلت من أهل الدين وبهم سواء بالمؤدى أو بالطريق المباشر فأما المؤدى فكمثل أن يقارف وانتبه أن يقارف لا أن يفعل وفي اللرض دلالة على أن الفعل سيئ كمثل أن يقارف الرجل أمر أو فتوى إذا كان معدودا من أهل الفتوى أن يُضارف أمراً أو فتوى فتُعدُّ هذه المُقارفة على سائر أتباع هذا الدين وعلى أنساله وعلى أصحاب منهجه وعلى أصحاب سمت بل على الدين كله لسيما إذا كان هذا المُقارف رأساً أو حتى معدوداً من الرؤوس على عجره وبجره وأفله لكن محسوب رأس وغنق فهذا هو المؤذة وبالطبع تلمع هذه المقرفة ويلمع صاحبها وتستثمر إعلامياً أجود الاستثمار طعنا في المنهج وفي أهله وتصير هذه المقاربة فكرا عاما لسائر من يعتنقون هذا المنهج حتى ولو كانت هذه المقاربة على الحقيقة خاصة بصاحبها وأما بالطريق المباشر فأن يقارف بعض المنتحنين المنتسبين لهذا المنهج السنفي المبارك المعدولين عليه المحسوبين من أفراده ورموزه ورموزه يقارفون هم الآخرون فعلة أو فتوى أو أي أمر لكن الفارق أنهم لا ينتظرون الإعلام ليستثمر هذه المقاربة ويلصقها بأتباع المنهج وأرباب الدين وإنما ينصقونها هم بأنفسهم فيه ينصقونها بأنفسهم ينصقون هذه المقاربة بأنفسهم في المنهج رغم أنهم بمجرد أنقاره حاذوا عن أصل هذا المنهج على الحقيقة وبالطبع الإعلام في انتظارهم أيضا لتلميعهم وتلميع أفعالهم ومقارفتهم وصنائعهم يلمعونها ليس لسواداً في أعينهم يرونه وإنما طعناً في المنهج وأتباعه حتى يمس هذا الطعن أتباع هذا المنهج الخلص على الحقيقة فأنت ترى عصمان الله وإياك أن الرابح في الصورتين الرابح الأوحد هو الكفر والعلمة وعداءة الدين وأن الخاسر الأوحد هم ثائر المسلمين سواء من الرؤوس أو من الجماهير وعوام الناس وأثنائه ولكن هذه الصورة الثانية هذه المحنة منحنا الله بها من ساقها لنا بين فرائص هذه المحنة وهي منحة التمايز والتكاشر هذه الفتن المتلهمات والمحن والمرمات ساقت لنا منحة التمايز والتكاشر كيف؟ بها بهذه المحنة تساقطت العباءات عن العورات وزحفت من تحتها الأقطاب زحف الحياة ونضح كل بما في إنائه وكأنه لا يرقب ناظراً في أرضه ولا سمائه فهذه المحنة بيانت لنا أتباع هذا المنهج الحق أتباعه على الحقيقة من المنتحلين له المنتسبين له المتسكرين بعباءته والذين لو كنا قد قضينا العمر كله لنبين انتحالهم لهذا المنهج وعدم نسبتهم له على الحقيقة ما صدقنا أحد والأمر بقصة أصحاب أقدود أشبه وبقصة موسى مع فرعون بحشر النازي أنصر هذه المحنة بصورتين رغم أن الصورة الأولى خطيرة إلا أن عورها لا يتاد على عاقل أن ينطلق وفسادها لكل ذي نظر يبين وينجم لكن الخطورة والوعورة تكمن في الصورة الثانية أناس رؤوس في المنهج يقارفون فعلة تخالف أصل المنهج ثم يوصقونها بهذا المنهج ويضطر بهم ويدخدع الكثير من العوام بل والخواص بل إن شئت فقل وخواص الخواص وإلى أولئك يتوجه حديث اليوم إلى أرباب هذه الصورة والمنخبعين به فأقولوا كما ذكرت في اللقاءين الفائتين إن الجهد الجليل المبذول من قبل الغربيين إنما يعمد أول ما يعمد ويهدف أول ما يهدف إلى تفتيك وتقسيم كيان وحدة المسلمين وابتغوا ويبتغون إلى هذا وإلى تحقيقه كل سبيل مشروع عنده وغير مشروع في سبيل تحقيق هذا الهدف تفتيت وتقسيم كيان وحدة المسلمين سواء ثلاثوا في هذا المثلة وإلى هذا السبيل الطرق الفكرية كما بيانت في بروتكولات حكمات الصيون أو الطرق العسكرية كما بينت في مخطط بيرنودي لويس أو بطريق آخر وهو, وهو الطريق السياسي سنكو مسلكاً آخر لتفتيت وحدة هذه الأمة وهو طريق سياسي بحث بأن قاموا بحركة تصديرية صدروا لبلاد المسلمين فيها مبدأً يعد من أفضل المبادئ على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وهو ما يعرفه أهل السياسة بمبدأ التعددية السياسية أو التعددية الخزبية هذا مبدأ وظاهرة في الأصل غربية المنشأ لا هي الإسلامية ولا حتى عربية وإنما في أصله لمن استتبع تاريخه وتقفى أسره هو ظاهرة غربية المنشأ صدروها إلى بلاد المسلمين والعرب لاختلاق التناحر والعصبيات بين أفراد هذه البلاد ثم إن هناك مأرباً أكبراً وهدفاً أعظماً عندهم صدروا لأجله هذا المبدأ وهو وانتبه عصمان الله وإياه فإن هذا الكلاماً كالعادة مبني كما سأبين على القرائم والدلائل من كلام القوم وكتبه صدروا لنا هذا المبدأ لمأرب أكبر من مجرد اختلاف التناهر والعصبيات بين أفراد البلد الواحدة هذا المأرب هو استقطاب واستدراجه ما يسمى بالحركات الإسلامية الدعوية إلى العمل السياسي والتكتل الحزبي والولوخ في هذا المعترك السياسي وهذا ينبني عليه أمران استخطاب هذه الحركات الإسلامية ينبني عليه أمران الأمر الأول الذي ينبني على استخدام هذه الحركات الإسلامية وقوع هذه الحركات بمجرد قبولها لهذا المبدأ مبدأ التعددية الإسبية يقع في فخ وشرط ما هو هذا الشرط؟ فخ الإقرار العملي للأنظمة الكفرية والمساهيم الغربية زي إيه؟ زي الليبرالية والديمقراطية هو هيدخل إلى هذا المعترك السياسي تحت قبة إيه؟ الديمقراطية والانتخابات البرلمانية فيقر عملياً بدخوله هذا المعترك بالأنظمة الكبرية كالديمقراطية التي تقوم أصلا على اعتبار عدد الأصوات وتساويها لا على عدالة أصحابها ولا وزنها فيتساوى في هذه الديمقراطية المشهومة صوت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع صوت أبي جهد وأبي لها هي الديمقراطية دي العبرة بعدد الأصوات لا بوزن أصحابها ولا بفضلهم ولا عدالتهم هم حينما يدخلون هذا المعترك يقررون إقراراً عملياً بمثل هذه الأنظمة فيكون النتاج من هذا الاقرار أن يهيئ الأمة شعورياً وفكرياً وعملياً لقبول هذه الأنظمة الكبرية وحلها محل شرع الله عز وجل ويقول لك ما هذه رؤوس وعادي تتحاكم إلى الديمقراطية وتفل وممان والعبرة عندهم بعدد الأسوال وهم دول الرؤوس الديني الأمر عادي المنظوع ده مشروع فيهيب الضمة فكريا إلى قدور هذه الأنظمة الكافرة الفاجرة الأمر الثاني أن في ولوج هذه الحركات الإسلامية هذا المعترك السياسي تقعيس وتقضيق أو إن شدت فكل لهذه الحركات عن مهمتها الأساسية الرئيسية التي هي دعوة الجمالير الجاهلة وتعليمهم التوحيد الصابي والإيمان النقي والعقيدة الصحيحة والمنهج القويم ومن ثم تفتح الأبواب على مصراعيها أمام المناتج الضالة والفرق المنحرفة والطوائف المتدعة وتضيع الأمة وتفسد عقيدتها وتتشرذن ثم يضيع دينها كله بسبب هذا الولوم السياسي أنا أعلم جيدا أن كلامي هذا قد لا يتأكفى على هوى ورغبات الكثير ممن سيسمعونه وقد يعدني البعض كالباحث عن حكفي بظلفه أو كالجاد عماري الأنفه بكفه استكلمت في هذا الأرض لكن إحنا كما أذكر دائما لش برنامج ما يقوله المستمعون نحن نقول ما يرضي ربنا لا ما يرضي الناس يترتب على هذا الأمرين انزلت أقدام هذه الحركات الإسلامية في الدوامة السياسية ويترك مسألة الدعوة اللي هي جدوم إجري ثم يحاولون نتيجة الانزلاق أقدامهم في المحتوى السياسي يحاول أن يبرروا هذه التصرفات فلا يجد لها سنداً في الدين يعني لا في كتاب ولا في سن فينزعهم إلى المصلحة العقلية والأنواء الغريزية ويهيئ الأمة لقبول هذه الأنظمة وتستخدم وتستخدم الحركات الإسلامية حينها كأداة لتزييف وطمث الحقائق الدينية والقصول العقلية تستخدم الحركات الإسلامية حينها كأداة لتزييف وطمث الحقائق الدينية والقصول العقلية ده نتيجه ايه؟ الدخور والولوج والولوذة في المعترك السياسي يبغل لك بيه يقول لك المصلحة الشرعية تقتضي ذلك أو أن واجب الوقت في هذا الوقت يحدم المشاركة السياسية إن الإسلام دين الله دين الله العظيم الذي لا يجوز أن يعرض على أيّة صورةٍ مهما كانت سوى أن يعبد به البشر لله رب العالمين وأن يُسلِموا به خُطَمَهُم وأزِمَّتَهُم أعني خُطَمَ قُلْبِهِم وأزِمَّةَ جوارِحِهِم تسليماً ظاهراً وباطناً للإله الأوحى رب العالمين لا يجوز أن يعرض الإسلام كمرنامج حزبي ولا منهج إصلاحي يقترع عليه في صندوق زجاجي ما بين قابل له وراد أو مقبل عنه ومده لا يجوز هذا دين لا يجوز أن يطرح ويعرف ليفاضل بينه وبين أنظمة كافرة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية ولله ضر ما قال ألم تر أن السيف يزرى بحقه إذا قيل إن السيف أنضى من العصر لما قارن السيف بالعصايا قدر السيف ما يبقى شوه يقل فلما تضع الإسلام دين الله رب العالمين تضع في كفة واحدة وفي صندوق واحد مع أنظمة كفرية من وضع البشر لا يجوز لا يجوز أن يُعرض على أنه برنامج حزبي أو منهج الإصلاحي هو الدين إن الإسلام في طور النشوء الأول والضعف الأشد الذي هو بحالنا اليوم أشبه لم يتفت في هذا الطور من الضعف لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحدة السياسية ولا إلى العمل السياسي ابتداء على غير وحدة على توحيد الله عز وجل توحيدا صحيحا قويماً مستقيماً عقيدة ثامتة راسخة ولذلك أول ما بنى أو أول ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم في دولة لم يبني قبة ولا برلماناً ولا مقراً حزبياً وإنما ابتنى أول ما بنى في دولته الحادثة مسجداً ليُمسي فيه كلمة التي عليها لا على غيرها يكون الاجتماع وتكون الوحدة وتكون النحمة الوحدة أما بدونها صحيحة قويمة صافية مستقيمة فلا اجتماع ولا وكان بإمكانه صلى الله عليه وآله وسلم في طور النشوء الأول وهو في مكة أن ينشئ حزباً أو تكتلاً حتى إذا ما صارت له قوة سياسية خرج الدين وأولد الدين والتوحيد من بين فرائصها ورحمها لكنه لم يفعل. وإنما أقام الدين حتى خرجت منه القوة وحتى خرج منه الملك فأي قوة تلك التي تجمع أتباع دين على غير توحيد الله عز وجل؟ أي قوة التي تجمع أتباع هذا الدين وتنصرهم على غير توحيد الله؟ والعلم به والعمل المقتضاء بما ليس فيه قطح لا في كماله ولا في صحته بل أقول أي ملك وأي حكم وأي سلطان وأي صولجان ينصر أتباع هذا الدين بغير اجتماع على كلمة التوحيد اجتماعا صحيحا وعقيدة قويمة راسخة مستقيمة كمنهج السلف الأوالي أي ملك لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخرج الدين من رحم الملك وقد عرض عليه الملك والسلطان والجاه والصول عرضه عليه صناديد قريش إن أردت ملكاً ملكناك وتاجاً توجناك كان من الممكن أن يهادن النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش ويقبل منه حتى إذا ما وأمسكا بالملك والسلطان والقوة والحكم وصارت له قوة ومنعة وأنشأ تكتلا على هذه القوة والمنعة والملك حمل الناس على الدين حمل. وأطارهم على الحق أطر لكنه لم يفعل لأن هذا الدين يخرج وتخرج منه القوة ويخرج منه الحكم ويخرج منه الملك وإنما العكس لا أن يخرج هو من بطن الحكم لن يحدث ولا يحدث واعتبر بحاله رب ملك الروم حينما وصل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآنس في قلبه للإسلام الحميل وقال مقالته الشهيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أعلم أني أقلص إليه لتجشنت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت تحت قدميه أرد أن يسلط فقال لبطاركته قساوسه الحاشية قال لهم يا معشر الروم أنا أرجو استحضار إليه رأي حينما كان في هذا الموقف كان سلطانا في سدة الحفل كان حزد ولا عضف بغلما لا ده كان أعلى رأس في الدولة سلطان قوله في الخلق نافي ومع ذلك قال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي وتؤمنوا لكم البطاركة كان ردهم في منتهى التلقائي الرواية تقول ليه فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب هادوا عليهم ايجي يخرجوا بره فلما راى رجل نفرته ويائس وفي المره الاخرى وياث من الايمان قال اردوهم علي فقال له انما قلت ما قلت اختبروا بها دينكم لا المضوع الموضوع يزول ويروح وقال لك لا ده انا كنت بختبرهم السؤال هراقل كان في سدة الحق وكان سلطاناً قوله في, قوله في الخلق لا فيه فهل نفعته قوته وسلطانه ومنعته وملكه في أن يحمل الناس على هذا الدين الجواب هل أكاده سلطانه كأن يحكم دين الله وأن يرغم شعباً عليه الجواب لا لأن من خصائص هذا الدين أنه منه تتولد القوة ويخرج الملك ويكون الحكم لكن محال أن يحدث العكس أن يتولد هو من الحكم والقوة لا لابد من دين أولاً عقيدة توحيد ثم يخرج منه الملك والحق قال الله عز وجل وعاد الله الذين آمنوا منكم وعنوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشيكون بشيء في يبقى فيه استخلال وفيه تمكين وفيه إبدال للخوف من أمان لكن محفوف ومحاط بإذن الذين آمنوا وعنوا الصالحات في الأول ويعبدونني لا يشيكون بشيء في, في النهاية فإيمان وعمل يكون هناك بعدهما ملك واستخلاف وتمكين ومنعة وطور أما أن يحاول محاول أن يبدأ بالعكس فهذه محاولة لقلب سنن الله الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير هذا الدين كما ذكرت يخرج وتخرج منه المنعة ويخرج منه الحكم وتخرج منه القرى وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في بناء دولته هذا فيما يتعلق بترتيب الأفعال ترتيب أفعال تأسيس الدولة أقول كنا قديما ولازمنا إن شاء الله وقدر نفتخر وأسلافنا بأن هذا المنهج المبارك هذا المنهج السلفي المبارك لم يكن يوما حزباً ولا جماعة ولا تنظيما ولا تكتلا هو منهج الإسلام على الحقيقة منهج السلبي هو منهج الإسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابه هو منهج رعي الأول والجيل الأمس وظللنا كذلك وسنظل إن شاء الله عز وجل إلى أن وظهرت من هذه الفتن من هذه الفتن ظهرت فرقه او طائفه مما كانوا بالامس للتحزب يحرمون وللعمل السياسي يجرمون ثم نكثوا واقتدوا على ادبارهم ينقصون وقال لكم مرحباً بالعمل السياسي والعمل الحزبي وواجب الوقت أقول واسمع هذا الكلام قبل أن أعلق عليه اسمع هذا الكلام أقول إن الثلاثيين لا يشاركون في السياسة ويختارون الإعراض عن المشاركة لأن معطيات هذه اللعبة السياسية لا تسمح بالمشاركة إلا بالتنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضى أحد أبدا من أهل السنة أن نضحي به في سبيل القصول على كسب وقدي أو وضع سياسي أو مجرد إثبات وجود على الساحة فهذه المبادئ أغلى وأثنى من أن تباع لإثبات موقع أو لإثماع صوت بطريقة عالية ثم لا يتلتب على هذه المواقف في دنيا الواقع شيء يذكر من الإصلاح المنشود أو التطبيق الموعود لشرع الله وفي الحقيقة فإن كلمات مثل العمل السياسي والديمقراطية والتعددية الكذبية كلمات براخة لا حقيقة لها ولا نصيب لها من التطبيق حتى عند من يزعم اعتناقه ثم إن الدعاة إلى الله يقيسون الأمر بموازين شرعية تختلف في أهدافهم ووسائلهم عن غيرهم ممن يزعمون الفهم والإدراك السياسي وإن فضاء الدعوة إلى الله أرحبها يعني أوسع بكثير من هذه الأطور السياسية الحزبية الضيقة قليلة النفع والتأثير وفي الحقيقة فإن السياسيين يبدلون أعمارهم وتبح حناجرهم وفي النهاية لا يجدون المصداقية الحقيقية لدى الناس في الوقت الذي تتوافر فيه هذه الإصباطية لحامل الهواء الدعوة إلى الله رغم حملات التشويه المصروح كلام ده صحيح ولا غير كلام ضمن صح ده مش كلام هذا كلامهم بالأمس قبل هذه الأعداد كانوا يقولون هذا الكلام في كتبه بيحرم السياسة وما عدا من ما جرى هل أسلمت الديمقراطية فجأة اليوم وأعلمت إيمانها وأشهرت إسلامها ما الذي حدث لماذا تغيرت الفتوى ولماذا تغير تجريب السياسة وتحزيبها لا نجي هذا هو كلامه فأقول إن إن تحزُّب الأحزاب وانشقاق الجماعات في الإسلام أمرٌ لا محل له من القبول في الإسلام مهما أحاطه حسن النية وجميل المقصد ليه؟ كما أنه لاختلاف لا على الكتاب والسنة فإنه لاختلاف لا في نشرهما وفي كيفية الدعوة إليهم إذ الوسائل لها أحكام المقاصر الغاية لا تبرر الوسيلة حسن الغاية ونبل الغاية لا يمرر انتفاء الحل والشرعية عن الوسيلة إلا عند من يتسننون ببكيافين صاحبي قاعدة أن الغاية تبارل الوسيلة أما أهل السنة والجماعة فيجبون تسييراً الغاية والوسيلة تحت سلطان النظر الشرعي قبولاً ورداً الإسلام لم يأتي ليخرج محتوى المسلمين على ما هو فيه ويدخله إلى حضيرة من جماعة المسلمين لا إنما أتى الإسلام ليخرج من كان في حضيرة جماعة من المسلمين يخرجهم إلى جماعة المسلمين انتبك جاء الإسلام ليخرج من في حضيرة جماعة من المسلمين يخرجهم إلى الفضاء إلى جماعة المسلمين روى الشيخان في الصحيحيهمة وأبو داود وأحمد فيه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في لم يزده الإسلام إلا شدة لا حلف في الإسلام يعني لا تحالف ولا تحزم في الإسلام كما كان يفعله أهل الجاهلية فإن في الإسلام قوة كاملة وحياة كاملة لا حلف في الإسلام وروا الحسن البصري عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت يوم فتنة عثمان بن عفا ويوم أن تحذب الناس وانقسموا وصاروا أشياعا قالت إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إن نبيكم قد بريآك ممن فرق دينه واحتزب إن نبيكم قد بريآك ممن فرق دينه واحتزب هذا كلام ظاهر وفصل في المسألة كلام قطع والحزبية ما ذكر في القهاني الا واضطربت بالتفرق غالبا أو بما يراادف معنى التفرق زي التقطع والتشيع والاختلاف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون وقال عز وجل فاختلف الاحزاب من بينه فويل للذين كفروا من عذاب يوم اليم وقال عز وجل قال فَلَهَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَارِهُونَ حِزْبَة كلمة الحزب ذُكرت في القرآن عشرين مرة كلها بالذنب إلا مرات ثلاث آية في سورة المائدة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وآية المجادلة ذلك الله إلا الله لكن سائر الآيات الأخرى وردت بالذنب ومن الأحزاب من ينكر بعض ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده جند ما منالك مهزوم من الأحزاب فالخزبية ما ذكرت إلا بالذنب على الوجه الأغلبي سواء في القرآن أو في السنة ولو لم يكن في مضار الحزبية إلا أنها بدعة لا أصل لها في الصدر الأول لكث دا عمل محدث ومجتمع لا أصل له في الدين ولم نعلم أن الصحابة فعلوا ذلك حتى في طور الضعف ونشوء هذا الدين قال شيخ الإسلام المتلمين رحمه الله في مجموع الفتاوى وليس لأحده أن ينصب... اسمع... أن ينصب شخصاً ويوالي ويعادي عليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن ينصب كلام شخص فيوالي ويعادي عليه سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة وإن هذا النصب من فعل أهل البدع والأهواء ليفرقوا الأمة يجعل لك مبادئ حزبية ومنهج حزبي وقيادة حزبية يجتمع الناس عليها ليفرقوا هذه الأمة وأنا سأسوك لك في الخطبة الثريق كلام أهل العلم لمسألك عشان أبقى غسالك إيه من هذا الأمر؟ المعترض بعد الصلاه ان انا في حرب هتقوم بعد الصلاه يعني اتوقع ذلك المعترض يجيب رد من كلام اهل العين انا بقول قال الله قال الرسول قال العلماء الاكارم الاكابر حتى عايز يعترض او يناقش بقال الله قال الرسول قال اهل العلم ما تقولش بقى المصلحة. والمصلحة الشرعية والمصلحة المرسلة والكلام ذا أنا عايز دليل زي المنهجية اللي أنا بتكلم به أقول هذا القول وأستغفر الله لي الحمد لله على آلائه واشهد وجاء إله إذن الله وحده لا شيء له في أرضه وسمائه وأن محمد العبده ورسوله وخاتم رسوله وأنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دائمة إلى يوم القارب فتح باب التحزم والتنظيم والتجمع والتكتل في الإسلام فالحباب لا يرد من شر وسوء على هذه الأمة منذرا لها بالضياع والشر. لماذا؟ لأن الأمر هيبقى مفتوح أي واحد آنس في عقله فكرة وآنس في صدره حبا للزعامة والقيادة والسيادة والريادة يجمع الناس حاوله يعمل إذن ويطنعهم بذكره وأنه للدين يعمل وكم من تجمعات وتكتلات صارت وهي محسوبة على التحذبات الإسلامية وصارت حربا على الإسلام وأهله فيما بعد اسمع لها كلام أهل العلم الأكابد في مسألة الأحزاب قال العلمة الإبراهيبي داء من الجزائر بعض ناس أو أكثر ناس لأنه كان علامة تُفّيها سنة ألف وتسعونية وورد سنة ألف تنمية تسعة عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمها وهجم اليدك بالخير والعلم هاجمها وسجم على الوطن بالملح الاجاج ساجمها فهي كالميزاب ميزاب اللي هي المصوره اللي بتبقى فوق السطوح اللي, اللي احنا بنسميها المزراب فهي كالميزاب جمع الماء كدر و الحرقه هدر فهل الزلال جمع ولا الارض نفع الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال في فتوى له برقم 1674 من فتاوى اللجنة الدائمة لسنة 17397 هجرية جاء فيها نصا لا يجوز أن يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا فإن هذا التفرق مما ناهى الله عنه وذم من أحدثه وتابع أهله وتوعد فاعله بالعذاب العظيم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهمت البينات والالئك لهم عذاب عظيم وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الناس تملهم في شيء شيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحه 202 قال ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا درباً واحداً يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم قال وأن هذا صراطي مستقيم وقال شرع لكم من الدين ما وص به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالواجب على كل مسلم توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع لأن يسيروا في الخط الذي رسماه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع بقى حتى الجاية ومن تجاوز هذا هذا المصح واستمر في عناه فإن الواجب التشهير به والتحذير منه مما عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقه وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف الحقيقة من أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم ومما لا شك فيه أن كسرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له جزء صغير من الفتاوى جمع بعض تلامذة اسمه أكاش ابن عبد المناني الطيب جمع جزء في فتاوى الشيخ الألباني منها لصفحة مئة وستة يقول الشيخ لا يغفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفون الصالح أن التحزم والتكتل في جماعات مختلفة المنهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء كأهل الشيخ الألباني بل ذلك مما نهى ربنا عنه من أكثر من آية في القرآن الكريم الشيخ العسيمين رحمه الله في فتوى له نشرت في كتاب الصحوة الإسلامية ضوارب وتوجيهات صفحة 154 أنا أقول بالصفحة عشان من الأشفي مجال للأخذ والرد كتاب بتاع رجل جمعه وكتبه رجل يسمى عليه ابن حسين أبو لوز قال في صحة 154 نقل فاتوى الشيخ العسينين التي قال فيها ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزان بل إن في الكتاب والسنة ذمًّا لذلك قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة الآية ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به بل ما حس عليه في قوله وإن هذه أمتكم, أمتكم أمة واحدة وقال أيضا الشيخ العسيمين في شرح الحديث الثاني والعشرين من الأربعين النورية الفائدة الثالثة عشر قال إنه إذا كسرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب فقد ظهرت الطوائف من قديم مثل الخوارج والجهمية والرافضة ثم ظهرت أخيراً بالوقت بقى إخوانيون وتبليغيون وسلفيون وما أشبه ذلك فكل هذه الفرق والأحزاب اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أهزير له كتاب منتع اسم حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب كتاب حوالي 20 ورقة أو أقل أنا جمعت بعض النقاط رؤوس أقلام علاوين كده له في حكمه على الأحزاب يقول في صفحة 111 وما بعدها يقول في البند التاسع عشر وما بعده من أضرار التحذب والتفرق يقول عدرة تعدد, الحزبي... تعدد الحزبيات من مقاتل العمل الإسلامي وكم كانت الحزبيات حجاباً عن معرفة الحق وإن تعدد الأحزاب سبب للهزائم التي تحل بالمسلمين والحزبية تنتج شركة مبيدة للإخاء الإسلامي وفي الحزبية تبديد للإخاء الإيماني وفيها تنافس بالألقاب والحزبية تورث عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي وكم كانت الحزبية والسياسة سبباً لصرف الأنظار أنظار يعني عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسد الأمة وعليه فإن إن شاء أي حزب في الإسلام يخالف يعني يخالف الإسلام ويترتب عليه عدم جواز الانتماء ده كلام آهل العلم في مسألة الأقزاء والكلام يطول في هذا الأمر وإلا فدونك فيه مؤنفات وكتب ورسال لكن ده طريق من طرق أعداء الإسلام لتفتيت وحدة المسلمين زي الفكرية والعسكرية طريق سياسي إذن اللي جرت الكلام تغير الذي نقلته عن الفعل اليوم رضي الله عنه قال كزيفة بن اليمان في من يتغير بعد الفتن عما كان قبله قال إذا نزلت الفتنة فأحبثت أن تعلم أصابك أم لا فانظر في حال نفسك إزاي؟ فإن كنت ترى حلالا ما قد كنت تراه حراما قبل الفتنة أو أصبحت ترى حراما ما قد كنت تراه حلالا فعلم أن الفذنة قد أصابت أقول هذا القرى وأستغفر الله لي ولكن اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل محمد إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ